وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأت بما غل يوم الْقِيَامَةِ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون